خمسون استمع إلى الكلمات واعدها، ثم صل بين النقاط لتكون كلمة كرم لين تعقد تشكر مكس خير mütemayyiz menna temeyle